بتعلمك السحرة فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهم السحرة ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهم وما يضر أولئك السحرة وما يضر أولئك السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصب ولبئس ما باعوا به أنفسهم حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما اقدموا على هذا العمل المشين والضلال البين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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الالفاظ قائلا لهم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا كريما لا تقولوا كلمه راعنا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 من فوائد الآيات أن من أعرض عن الهدى مع علمه به عاقبه الله باتباع الباطل والعبل به سوء ادب اليهود مع أنبياء الله حيث نسبوا إلى سليمان تعاطي السحر فبرأه الله منه وأكذبهم في زعمهم أن السحر له حقيقة وتأثير طبعا العباره هاتذا والصواب ان له حقيقه وتاثيرا أن السحر له حقيقة حقيقه وتاثيرا في العقول والابدان والساحر كافر وحكمه القتل لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير ودون ذلك إلا بإذنه وعلمه تعالى طبعا العبارة هكذا لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه تعالى وأنا قرأتها لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير ودون ذلك إلا بإذنه وعلمه اخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فلا بد من الأدب مع الله تعالى الإيمان وتقوى الله تعالى خير ما يدخره المرء لنفسه اللهم اجعلنا ممن يدخر عندك الخيرات والبركات والمسرات سد ذرائع من مقاصد الشريعة فكل قول أو فعل يوهم أمورا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه أن الفضل بيد الله تعالى وهو الذي يقتص به من يشاء برحمته وحكمته اللهم خصنا برحمتك يا كريم يا رحم وهو علينا غربتنا وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد